الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإيمان المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيهم سمعون الكرام فهذه هي الحلقة الستون بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم نتكلم فيها على ذكر فوائد آلة الكريمة وهي قوله تعالى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت الناس والحج إلى آخر ففيها من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة حكم الله عز وجل في مخلوقاته ومشروعاته لأن هذا لا هذا السؤال لا يتعلق بأمور شرعية وإنما يتعلق بأمور بأمور كوية. ومن فوائدها وإحكامها أن المواقيت التي وضعها الله لعباده هي الأهلة وبمعنى ذلك يتبين أن المواقيت التي يستعملها كثير من الناس اليوم والمقرون بأشهر وهمية ليس لها علامات أفقية ليس هو التوقيت الذي وضع الله عليه العلامات الحسية الظاهرة وعلى هذا التوقيت بالأشهر الهلالية والتوقيت الذي وضعه الله تعالى العباد وهو أجد هذا قوله تعالى إن عجد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم يالك الدين ولا والشهور الاثنى عشر هي الشهور العربية المعروفة التي أولها محرم وآخرها بالحجة ومن فائد هذه الات الكريمة أن الأشياء المقيدة بالشهر تعتبر بالهلال وهذا ينبني عليه مسائل شرعية ومسائل السائل عادية فأما المسائل الشرعية فالصوم فرض الله علينا أن نصوم شهر رمضان فبماذا نعرف وقت دخوله الجواب على هذا أننا نعرفه بالهلال لقوله تعالى قلها موقيت للناس وكذلك يقال في عيد الفطر أنه مقيد بالهلال إن السم أنه مقيد بالهلال أو إتمال الشهر الماضي ثلاثين يوم. ومن ذلك العدة المقدرة بالأشهر كعدة متوفى عنها زوجها وهي غير حامل فإن عدتها أربعة وأشر وعشر فيعتبر ذلك بالأشهر الهلالية وعدة الآلسة المطلقة وعدة الصغيرة التي لا تحيظ المطلقة معتبرة بثلاثة أشهر والمعتبر بهذه الأشهر الهلال منها الصيام في الكفارة، كفارة القتل، كفارة الظهار كفارة الجماعة في شهر رمضان، حيث إن فيها صيام، حيث إن فيها صيام شهرين متتابعين، هو اعتبار من في الأشهر الهلالية، فمثلاً إذا ابدأ الإنسان في اليوم الحادي والعشرين من الشهر في صيام الشهرين المتتابعين فإنه ينتهي صيام الشهرين في يوم العشرين من الشهر الثالث فإذا قدرنا أنه ابتدأ صيام الشهرين في الحادي والعشرين من شهر محرم فإنه ينتهي في العشرين من شهر صفر. نعرف أن هو نشر في العشرين من شهر ربيع الأول، وعلى هذا فقسط، ومن فوائد الآثر الآيت الكريمة وأحكامها تبتال العادات وإن كانت متقرفا في النفوس إذا كانت مخالفة للشرع هذا وقايته تعالى وليس البر لأن تأتى البغوت من ظهورها فأبطل هذه العادة. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه ينبغي الإنسان أن يأتي الأشياء من طرقها وأبوابها المستلات إليها لقيره وقت البنوت من أبوابها وهذا كما يدخل فيه البنوت الحسية يدخل بها أيضا الأمور المانوية فينبغي الإنسان أن يأتي الأمور من أبوابها كمسائل العلم يأتي العلم من بابه من أوله يتعلم شيئا فشيئا مسائل المحادثات من بين بين الناس يتحدث إلى الناس بأقرب الطريق الموصل إلى المقصود، الرفع إلى ولاة الأمور، يرفع إلى الجهة المباشرة له، ثم يرفع إلى الجهة التي فوقها، إما الجهة التي فوقها، حتى تنتهي إلى رأس الدولة، لأن هذا من أتيال الأم، الأبواء، البوح من أبوائها. وهذه جميع الأمور ينبغي للإنسان أن يأتيها من أطابها حتى يسهل عليه الوجود والوصول إلى المقصود ومن فائدة هذه الآية الكلمة وأحكامها أن الإدارة على تقوى الله عز وجل لا على الصور والهيئات لقوله تعالى ولكن من البر من استقى وأن فائدة هذه الآية الكريمة قيام ما كثر أو من أن الكلمتين إذا أفرجت إحداهما الأخرى صارت هذا معنى واحد وإذا جمعت إحداهما الأخرى صار لكل واحد في معنى فهنا بين الله تعالى أن البر هو التقوى لكن في آية المخلق قال تعاون على البر والتقوى فجعل التقوى غير البر و... و... وعلى هذا فإذا قلنا البر بالتقوى صار البر فعل خيرات والتقوى جنبى المحرمات وإذا ذكر أحدهم من فلن عن الآخر شمل الآخر ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التقوى الله. يقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله والتقوى هي أساس الخير كله. وهي التي أوصى بها الله تعالى عباده. فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن تقولوا الله. ولها آثار حنيدة. ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فينبغ الإنسان أن يتتبع هذه العثار الحميدة من كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وعلاه وسلم حتى يعرف مزايا هذا العمل الكريم وهو تقوى الله عز وجل ومن فوائد هذه العثار الكريمة أن الأحكام معللة في العلا المناسبة. تقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومن فوائد هذه الكلمة وأحكامها إثبات الأسباب ورفض المسببات بها. وهذا هو الحق. خلاف لمن قال بأن الأسباب فاعلة بنفسها. تغلى في إثباتها ولمن قال إن الأسباب لا تأثير لها في في الفعل فنفى ما فطر الله الخلق عليه من أن المسببات مرتبطة لأسبابها وجه من العالة قوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون فحكم وعلل الحكم هو الأمر بالتقوى والتليل أنها سبب الفلاح وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.